وعسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأفسرون وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إن سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاء يا أنظرك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصا فَلَمَّا رَآهَا تهتز كأنها جانٌّ ولا مدبرٌ ولم يعقبه يا موسى لا تخف إنّي لا يخاف لدي المرسلون إلا من